الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن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 عذان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يظلمون المحصنات فما لم ياتوا ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم لا تجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم المفسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا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 وَإِنْ رَأَوْا عَنَّ الْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ ضَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَ ل فَضل الله عَيكُمْ وََحمَةُم وَلَو لَا فَضل اللهَّ عَكُم وَرَرحمَتُهُ وَأَن اللهََّ تَوابُ الحَكم إِ الذي نَجَأُضِإِفْكِ عُصْبَةُم مِنهكُمْ لَا تَخْسَهُهُ شَروَّكُمْ بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإفن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم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 فَإِذْ لَ ي يَأتُ بِالشّدَاءِ فَأُولائِك فَأُلائِكَ عدَ اللهَِّهُمكَذُِول وَلَلَا فَْظْنُ اللهَِّ عَلَيكُم وَرَحْمَة وَلَ ل أَفَنْضنُ الله عَلَكُم وَورَحْمَةُ فيِي الدُّنيا وَآبْخِرًا لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْتَلَقَّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنَادُ اللَّهِ عظيم ولاولا اذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفطل منكم والسعة أن يؤتوا أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمغاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون وَمُحصَناتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يَطْمَعُونَ فِي مُحصَناتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ إِذِ يُوَفِّيكُمُ اللَّهُ دِينُكُمْ أَيعْلَمُونَ أن اللَّهَ مَوْلَى الْحَقِّ مُبِينٌ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ أَلاَ إِنَّكُمْ مُضَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا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 لا تستأنسوا وتسلموا على آلهه ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإلم تجدوا في ذا أحد فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لكم ارْجِعُوا فَرُجِعُوا وَأَذْكَاكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ متاع لكم والله يعلم ما تبدؤن وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فروجهن،, فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ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 او ابنائه او ابناء عولته او اخوانه او اخوانه او بني اخوانه او بني اخواته او نسائه أو, او ما ملكت ايمانهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الإربة, أو الاربه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وَلَا ينظر ابن بارجلهن مَا ما يخفين من زينتهن ولا ينظر ابن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا بيع وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وتوبوا الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ اسْتَعْفَفُوا فَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثالا ومثلا من الذين خلوا من قبالكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجا الزجاجتك امها كوكب دري كانك كوكب دري يوقد من شجره مبارك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 إِلَٰهُ لَهُ النُّورُ هُوَ الَّذِي يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يشاء بغير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 كن سراباً بقيعتي يحسبه الظمأ نماء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 يغشى وموج من فوقي موج من فوقي سحاب غلمة بعض ذا فوق بعض اذا انفرج يدغ لم يكد يرى ام لم يجعل الله لهم نورا لَهُ الْمُنُورَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صافات؟ كُلُّ مَنْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْفِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بينك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 يشاء يكاد سنا برق يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لولي الابصار الله خلق كل دابه مما فمن من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع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 وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يُخِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ظَلَمُوا۟ كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وانائك هم المفلحون ومن يطع وَرَسولا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ قُل لا تَقْسِمُوا الطَّاعَةَ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِعْ وَتَهْتَدِ وَإِنْ تَطِعْ وَتَهْتَدِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَعَدَّ اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ان يستخلفنهم في الارض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يومكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يَعْبُدُونَ رَبَّنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتِي الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ وَأَطيعر الرس لاعَكُم تُحَمُون لا تحسَبًا الذيينَ كَفَوا مجزينَ في الأرض لا تحسَبَ الذيينَ كَفَروا مجزين في الأرض وَمأوهُ الن وَم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 وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّفُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا, فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبالهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فلَسَ عَلَيْهِ نَّ جُنااحأَ ضَعْنَ فيِي آبَهُ فَلَسَ عَلَجِ ن جُاح آ يَضَعنَت يابَهَُّ غَيْرَ متَبَرجات بِزينَ وَأَي ياسْتَعفِفْ نَ خَيرُ الهُمْ واللهَّهُ سَمع ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ادائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم فاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِندِ اللَّهِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ المؤمنون الذينَ آمَوا بالَِّهِ وَسُونِ وَإذا كانَ معَ على أأَمرر جامَِّ يَذذَبوا لم يَذمَج حتى إن الذين يستَأذنون إِ الذيينَ يستَأذنونَكَولائك الذين يُؤمنونَ بالله وَرَسونِ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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ وَيَوْمَ يَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وبكميك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة يدارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك مواجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما زالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا أعليته ولا مظلوما من المسلمين إلا نصرته ولا مظلوما من المسلمين إلا نصرت اللهم كل إخواننا المسلمين المظلومين اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في الشام والعراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهرا اللهم أنت المستعان اللهم انت المستعان ومنك الفرج ومنك الفرج ومنك الفرج اليك المشتكى اليك المشتكى ولا حول ولا قوه الا بك يا موزي الكتاب يا موزئ الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزم اعداء المله والتوحيد اهزم اعداء المله والتوحيد وانصرنا عليهم يا قوي ويا مجيد اللهم اجعل كيدهم في ضلال وامرهم في وبال وسعيهم في سفال يا قوي يا عزيز اللهم شدد شملهم اللهم فرط جمعهم اللهم خالف بينهم اللهم خالف بينهم اللهم خالف بينهم اللهم خالف بين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك لاعلاء كلمتك اللهم كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم عاد من عاداهم اللهم عاد من عاداهم اللهم عاد واخذل من خذ لهم يا سميع الدعاء ونسألك اللهم عزا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم نوفق علي أمرنا لما تحب وترضى وخذ من أصيتي البر والتقوى